بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين لبينا محمد واله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا وذكر انه امر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنه من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومو التابعين ومن اختفى اثرهم الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين اما بعد هذه هي رساله الاصول السته تناولنا بن ما يتعلق بمفهوم وحدة العقيدة أو المعبول التوحيد واهميته وفيه أيضا المتابعة أهل المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذه الرساله بأصولها الستة احتوت على جملة من الأمور المهمة وحدة العقيدة أي وحدة المعبود ووحدة المتبوع المتابعة وحدة الجماعة، ووحدة القيادة، ووحدة التحكم والمرجع، وهذه الخمس. هي اساس الاجتماع فالمتامل في حال الكثير من البلاد الاسلاميه يجد الاختلاف الكثير والتمزق قد أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع كما ذكره نشيخ منبها لذلك ثم نص على أن الاجتماع في ماذا؟ في الدين وأما الأمور الدنيوية فالناس لها ميولات ورغبات ولكن الأمر الديني هو وحي إلهي امرت فامتثل وهو أهل أن يجتمع عليه لأن الله أمر بذلك فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذا راينا وجدنا ان الناس اختلفوا في ربهم في اسمائه وصفاته فهناك طرق شتى وعقائد مختلفة كالجمية والرافضة المعتزلة والأشاعرة والما فهناك طوائف ظلت في باب الاسماء والصفات وتفرقوا وهناك اناس تفرقوا في توحيد الالوهيه فعبد الصالحين والاحجار والأشجار فتفرقوا اختلفوا في كتاب ربهم فجعلوه مخلوق من المخلوقات وهو كلام رب العالمين منه بدأ وإليه يعود اختلفوا في نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في مباحث كثيرة من حيث الاقتداء والاقتفاء والاتباع بل نصبوه في مقام رب العالمين وعبدوه مع الله وقد بعثه الله للناس هاديا وبشيرا ونذيرا اختلفوا في صحابته فمنهم من كفرهم ومنهم من عبدهم فهذا فيما يتعلق في مسائل ومباحث في العقيدة فقد اختلفوا فيها حتى المعاد. والجنة والنار فواقف وفرق تنسب إلى الإسلام لها في ذلك مقالات ومع ذلك لا يزال أهل الحق قائم بينهم بالحق يدعو للاجتماع عليه هذا مما وقع الناس فيه من الاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، كما في حديث العرباض ابن سارية وصيكم بتقوى الله والسمح والطاعة. وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم بعدي فسيروا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فسعر اختلافا كثيرا وأيضا كما في حديث افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار فاليهود كلها في النار إلا واحدة وكذلك النصارى وكذلك هذه الأمة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما عنا عليه اليوم وأصحابه ورد هذا فهل ورود الاختلاف دليل على جوازه مع ورود الامر بالاجتماع من يجمع ما بين الامرين وله تاسيس الاحكام بشرح عمدة الاحكام خمس جللات الشيخ النجلي ناس ما اسمع. خبر هذا الحديث خبر أن الامه ستفتر وليس ورودا هنا دليل على كالاخبار التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان ها, ها؟ لا في المحرمية المحرميه حديث ها ايوه لا الاخ اللي خلفك أتبه. ترحل لا تخاف الا ايوه حقها طيب اذا هذا خبر والامر بالاجتماع اجابتك صحيحه تفضل خل خليات ترتيب الجامعة نافلة لك هذا وما هو باق نضعك الله مفية ذن ذن إذن أخبر الشارع الحكيم أن هذه الأمة ستفترق وهذا الإخبار على سبيل الذنب للمدح وهذا الإخبار على سبيل التحذير للإذن بدليل أن الآية الكريمة أمرت بالاعتصام اعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرقوا والنبي صلى الله عليه وسلم سلم اخبر ان من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين من بعدي إذن سنة هي وما عليه من بعده الخلفاء هي المأمور بالاجتماع عليها وغيرها كثير وانظروا هنا يرى الله ماذا قال الصحابة عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبين فرقات قالوا كلها ها في النار إلا واحدة فعن ماذا سألوا سالوا عن الناجية اعرف الحق تعرف أهله فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركهم هكذا إنما أعطاهم وصف كاشف لبيان ما يدل على الجماعة الشرعية وما يجب أن يمتثل. فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، إذا عرفت الحق. عرفت أهل. تكلمنا قبل قليل عن جملة مما وقعوا فيه من الاختلاف في جانب الاعتقاد وأعود إلى ذلك بشيء من السرعة عرفنا في مبحث الأسماء والصفات أن نؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه على الوجه اللائق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا نشبه ولا نمثل ولا نواول ولا نجعل لعقولنا في ذلك شيء انما نؤمن بذلك كما وصف به نفسه هذه عقيده السلام الصالح اذا وجدنا يتكلم شخص ونحن لا نعرفه لا نعرفه ولكن وجدنا انه يؤول في الصفات نقول هذا ليس كلام اهل الحق الذين اتبعوا الحق فهذا خالق انا ما اعرف هذا ولكن كفى بك انك عرفت الحق فإذا عرفت الحق عرفت أهله ياتي شخص اخر ثم يمثل ياتي شخص اخر ثم يؤول وياتي شخص اخر ويعطل ويأتي شخص آخر كل هؤلاء لا نعرفهم لا نعرفهم ياتي شخص آخر ويثبت الأسماء والصفات كما أثبت الله تبارك وتعالى نفسه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالوجه اللائق به دون تشبيه أو تمثيل أو تكيف وكطير. هذا ما نعرفه بشخصه ولكن هذا كلام هذا كلام الحق في جميع الخمس مسائل التي ذكرناها في المتابعه وفي العقيده وفي الجماعه وفي الامامه وفي ماذا ترجع الامه اليه هذه المسائل مهمه إنك ان اعتنيت بالحق عرفت اهله ولكن من اتبع الرجال الرجال تمقيل لا تؤمن على حي فتنة فتظل انظل وتظل اندل وتزل انزل فجعلت دينك الرجال أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها يحتج لها ما دليل ولا يحتج بها فتنزل منزلة الادله واضح ولكن الأذلة آية محكمة أو سنة صحيحة أو اجماع معتبر أو قياس صحيح وغير ذلك من أصول الأذلة على خلاف في بعضها فإذا عرفت الحق عرفت أهله فماذا سألوه سألوه عن صفات هذا الحق فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم مصحح وأيضا كما في حديث حذيفه الطويل قال فما تأمرني بذلك يا رسول الله رأي ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إذن ما هو مفهوم الجماعة؟ القوم الذين يجتمعون مستمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أمير مطاع بره كان أرض من يعيد رضا تحت مطاع برا كان برا كان او فاجر هذا الكتاب ناقش هذه المسألة مبين فيها ذلك مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب زومهم آه حماة الخروج عليها في الكتاب بس صحيح. خذ ما شئت هذه شئت بس يكفي على نعم وأيضا هناك زوم جماعة المسلمين وإمامهم الشيخ عبد السلام بدر رحمه الله عليه هو كتاب ماتع اذن هم ارادوا بالاجتماع لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد بحبوحه الجنه فليلزم الجماعه فلا وجود لجماعات وسط الجماعة إنما الجماعة هي جماعة المسلمين فلا نكون في جماعة المسلمين جماعات كي تشغذم أهل الإسلام وهذا أعظم دليل على عدم مشروعية هذه الجماعات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وهذه جماعات تفرقت وجعلت لها أمراء فأضرب مثال بالمملكة العربية السعودية جماعة المسلمين القائمة وإمامها خادم الحرمين ملك عبد الله بن عبد العزيز وفقه الله ورعاه هو واخوانه وأعوانه على الحق آمين هذه الجماعة لزم منها هذه الإمارة على هذه الجماعة وترتب عليها بيعة ولكن عندما توجد جماعات وسط هذه الجماعة هذه جماعات باطلة فمثال جماعة التبليغ وسط هذه الجماعة لها أمير الآن ومبايع وهذه جماعة بدعية في وسط الجماعة الشرعية بوجود الإمام والجماعة وانصراف البيعة له فعندما توجد جماعة وسط الجماعة ولها أمير وله بيعة هذه ليست شرعية وكذلك من ينتمون إلى فرقة الإخوان المسلمين هذه كأمثلة تأتيك الطرق الصوفية فلها جماعات ولها ايضا قيادات فتأتي طريقة أحمدية وتأتي طريقة علوية وتأتي طريقة جشتية ولها جماعة ولها أميرها وله بيعته وله هكذا كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز لماذا؟ لأنه أصبح أمر يضاهى به الأمر الشرعي وهي الجماعة الشرعية البيوت جماعات كل أسرة لها ولي أمر كلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته فولي الأمر في البيت الأب وجماعة هذه الأسرة وله طاعة هل له بيعه؟ هو والده إذن هذا ماذون به شرعا القبيلة لها مسؤول عنها لأعرافها والعاقله وما يترتب عليه من أحكام هذا مأذون به كالنقباء وغيره مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بهذا المفهوم الموجود الآن بهذه الجماعات بهذه القيادات بهذه البيعات كلها ليست شرعية مع وجود الجماعة الأم التي تجمع المسلم. انتبهتم لهذه المسألة فهي مهمة وقل ما ينتبه لها لمن ينتمي إلى هذه وفقنا الله اياهم للزوم السنة إذن هذا الافتراق حصل في جوانب كثيرة في الاعتقاد وأهل السنة لا يزالون حريصون على أن يعودوا هؤلاء إلى الجاده امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفضعوا وهم يقولوا هلموا عودوا ارجعوا إلى الجادة اعتصموا لا تتفرقوا لا تختلفوا ولكنهم على عادتهم من خالف الجماعة نصحوه وبيّنوا له وإلا حذروا منه والتحذير منهج شرعي التحذير منهج شرعي حماية للمجتمع من المخالفة وحماية للجماعة من الوقوع في المخالفة وتنبيه الله يعود عما هو عليه والله تبارك وتعالى حذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة زوجته يقول يا عائشة أولئك الذين سمى الله فاحذرين يحذر من؟ زوجته هو وزوجته يحذرها والذين يتبعون ما تشابه منه قال اولئك الذين سمى الله فاحذريه التحذير منهج شرعي ديانه لله تبارك وتعالى والسكوت غش في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا هذا في رجل جعل على الطحين ماء ثم دره وهذا غش في الدنيا في الأمور الدنيوية فكيف بالغش في الأمور الدينية هو المخادعة إذن الأمر بالاجتماع ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام واضح وذكرنا بالأمس مفهوم العام قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا الذين قبلنا تفرقوا ما هي أسباب التفرق والاختلاف واحد اختلاف المقاصد فاذا اختلفت النيه اختلفت الوجهه فان الوجه يسير حيث وجهه القلب فلما اختلفت المقاصد اختلفت الوجوه واتجاهاتها ولو كان المقصد واحد لما اختلفوا لو كان المقصد واحد مختلف عدم تحكيم الكتاب والسنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما غلبت المصالح الدنيوية على المقاصد الأخروية فما قال الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة تحكيم الهوى للهدى أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم أسباب الاختلاف كثيرة ولست هنا بسبيل حصر ولكن إشارات فالأمر بالاجتماع أولا في شأن العقيدة فكيف تجتمع مع من يخالفك في لا إله إلا الله أما على قاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه يعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه هذا سنجتمع مع اليهود والنصارى والبوذية والهنادكة وكل من سنتفق معه على أشياء الناس تتفق على الاخلاق لا تختلف اليهودي يأمر بالأخلاق البوذي يأمر بالأخلاق ومع ذلك الآن فرقة تنتمي للإسلام ليس لها هم إلا مسألة الأخلاق والمعاملة والآداب ولا تلتفت إلى العقيدة ولا ترفع لذلك شأن وهكذا إذن أول الاجتماع على العقيدة ثم على المتابعه للمصطفى صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم والمتبوع فمن يكون؟ فكيف بمن يقول قدوتي فلان وفلان ولم يجعل قدوته محمد صلى الله عليه وسلم إذن هو المتبوع صلى الله عليه وسلم فالصلاة وضربنا لذلك بالأمس عدة أمثلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي تكلمنا بالدعوة فتكلمنا في الوضوء والحج والمناسب كل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يتعبد لله بغير ما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد وقع في المخالفة كيف وأن هناك أقوام قام دينهم على ذلك على عدم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إذن وحده المعبود وحده العقيده كيف نجتمع مع من يعبد الله ونجتمع مع من يعبد الحسين فانتبه فلا بد من الاجتماع على ذلك فالاجتماع على الصلاه امر شرعي ولكن لا يتقدم بنا من لا يؤمن بوجود الله لا يتقدم بنا من يعطل صفات الله العقيدة أولا التوحيد ادعوهم إلى التوحيد فإنهم أجابوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات تأتي الأحكام التكليفية بعد الاعتقاد الصحيح وأما ممارسة العبادات مع الوقوع في الاعتقاد من في الاعتقاد المخالف الباطن بد اولا من تصحيح الاعتقاد والاتباع ثم بعد ذلك تأتي الممارسات للشرائع والأعمال والأحكام الشرعية أما إذا كان منحرف في ذلك فأولا التصحيح فهذا بحاجة إلى أن تدعوه إلى العقيدة الصحيحة ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا قبلنا فهلكوا تفرقوا في ماذا ها ولا تكونوا من يكمل نعم ها نعم بعد ما جاءه مبينه فضلا وانت ضدك نصفا وخمس وهذا ايضا يميل فالامر بالاجتماع في سائر الاحكام الشرعيه فليس المقصود بالاجتماع اجتماع أبدان كما يقول قائلهم وحدة الصف لا وحدة الرأي بل صف لا رأي له موحد لا اجتماع في حقيقي إنما هو اجتماع أبدان الاجتماع الصحيح اجتماع في الصف القائم على الاجتماع الصحيح في الاعتقاد والرأي الواحد فهم يعبدون الله وحده لا شريك له فان اختلفوا في ربهم فانى لهم ان يجتمعوا ان اختلفوا في نبيهم صلى الله عليه وسلم انى لهم ان يجتمعوا فاهل السنه قاموا بذلك اشد القيام وهم دعوا الى الاجتماع ومن خالف في مسائل الاعتقاد ردوا عليه بل حتى في مسائل الاحكام هناك بيان لأهل العلم وردود فيما يتعلق بالمسائل والأحكام الفقهية لماذا؟ لأن الناس على ثلاث وجهات وجهه تبعت الشهوات ووجهه تبعات الشبهات ومنهم من اتبع الحق في مشاعر مسائل في العقائد مسائل في الأحكام مسائل في الدعوة وذلك بأسباب هلالة المجالسة والسماع والقراءة ففي مسائل الاعتقاد تعلمون بارك الله فيكم كتب أهل السنه في الرد على أهل البدع وعلى أهل الباطل وليس الرد مقصودا لذاته إنما صيانة وحماية للشريعة وليس المردود عليه مقصودا لذاته بحيث إنه يبقى الرد عليه ثم يسحب الرد اذا رجع لا الرد على المخالفة وعلى هذا المخالف نستمر عليه أليس هناك فرقة تسمى بالأشاعرة؟ ما عن إمامهم؟ ألم يجع؟ ألم يبقى هذا الوصف؟ ألم تبقى ردود أهل العلم على هؤلاء؟ هل سحبت الردود؟ هل امتحت وتلاشت هذه الفرقة؟ ثم أقول لكم ما من فرقة خرجت ورجعت وإن رجع مؤسسوها بل الفرق في ازدياد الفرق في ازدياد وما كانت فرقة إلا واستمرت معها فرقة واضح فمع ذلك صانوا حمى الشرع وجناب الشريعة وذادوا عنها وبيّنوا حال هؤلاء وما هم عليه من فساد في الاعتقاد بل وصل الحال في بعض المسائل الفقهية أن تفرق الناس في صلاتهم هذا المسجد الحرام مسجد الكعبة يصلي فيه الصلاة أربعة إمام الشافعية وإمام المالكية وإمام الحنابلة وإمام الحنفية. وآخر من يصلي إمام الحنفية اختلفوا في صلاتهم فلم يرضى أحدهم أن يصلي حتى جمع ذلك الملك عبد العزيز رحمة الله عليه جمع الناس على إمام واحد تفرق حصل في بعض البلاد أن أفتى بعضهم أن لا تنكح نساء المذهب الفلاني الشافعية أو هكذا بل إن بعضهم أنزلهم منزلة أهل الكتاب بل بلغ من الغلوب بهذا التفرق أن بعضهم قال كل آية في كتاب الله أو حديث عرص لله بخلاف مذهبنا الآية منسوخة والحديث ضعيف. فجعل الاصل ما هو عليه بلغ بعضهم ان قتل بعض بسبب التامين عندما يقول امين بل بعضهم كسرت يده بسبب القبض وهكذا ومع ذلك اهل العلم هم ردود لتبين ما يجب أن يعمل به في مسائل الأحكام، وكذلك ما نشاهد في هذا العصر من هذه الاختلافات في الدعوة والمناهج وهي لها متعلق في الاعتقاد، لأن المنهج والعقيدة كالعود وظله، فلا يستوي. الظل والعود أعوج هل رأيتم ظلا مستقيم لعود أعوج ولا العود الأعوج ظله أعوج هكذا العقيدة والمنهج فهي فرع من الاعتقاد بدليل وجود الولاء والبراء عند هؤلاء فعلى ما هم عليه يوالون ويعادون فانتبهوا يرعاكم الله ومع ذلك لا يزال من أهل العلم من يبين ماذا يجب أن يكون في هذه المناهج فكبار علماءكم قد بينوا في هذا وإني لاعجب لا من بعض أهل الفضل ممن له غير وردود بعض مسائل الأحكام وصمت في بعض ما يقع فيه الناس من تخبط في هذه المناهج فهذا واجب اكد من أن يكون له ردود في بعض مسائل الأحكام وصمت في مسائل في دمنا تلزم. تلزم من صح في اعتقاده ومن صح في استدلاله ومن صح في توجيهه ومنهجه الخوارج ليس عندهم مشكلة في الأسماء والصفات وليس عندهم مشكلة في القبور وعبادة غير الله فلا تأويل عندهم الذين خرجوا على علي وليس عندهم عبادة غير الله العبادة وزهادة ولكن وقعوا في ثلاثه كفروا الحاكم وخلعوا البيعة واعتزلوا, واعتزلوا الجماعة فاعتزال الجماعة منحا وسلوك خطير جدا لأن الأمر بلزوم الجماعة يلزم جماعة المسلمين وأمامهم لماذا يجب ان تلزم الحق لانه الحق وليس بعد الحق الا الضلال وحال الناس في هذه الامور كيف يحصل الانسان هذا بسبب المجالسه فمن جلس, جلس له ومن تكلم سمع له ومن كتب قرئ له ولكن ليت شعري ما هذا المكتوب ومن المجالس ومن المسمون فإن كان من أهل الشهوات تعرفون معنى الشهوات الشهوات بخلاف الشبهات فالشهوات هي ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع بما هي الشهوات الممنوعه ميل النفوس ورغباتها بتجاوز ما حد لها الشارع او من جانب الشبهات والشبهات ما يتعلق في عقائد الناس وأديانها بما لم ياتي في كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحق وهو ما قام على الكتاب والصلة وما عليه السلف الصالح هذه هي الثلاثة أمور فإن كان يجالس أهل الشهوات ويقرأ لهم كتب المجون والخلاعة والفساد ويسمع لهم زمرهم ومزمارهم ما هي إلا أيام فإذا به عاصم مع العصاه وشهواني مع أهل الشهوات وإن كان يجالس أهل الشبهات والبدع ويقرأ لهم ويسمع لهم فما هي إلا أيام فإذا به بدعي مع أهل البدع وإن كان مجالس لأهل الحق قارئ لهم مستمع لهم ما هي إلا أيام فإذا به سني أذري سلفي على الجادة قد استقام ولكن المشكلة التي نعانيها من تخبطات كثير من الشباب هو بسبب نفسه في نفسه دخل عليه إما مع مجالسه أو من قراءة أو من سمع فاختلطت عليه هذه الأمور فتجده يجالس أهل الحق ويقرأ لأهل البدع ويسمع لأهل الشهوه فربما يدخل من زاوية من هذه الزوايا فإن الإناء بما فيه فان صفى ما فيه فهو صافي ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك قال تعرض الفتن على القلوب عوض الحصير عودا عودا عودا عودا فما انكرها نكت فيه نكته بيضاء حتى يصبح ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض او ان يشربها فتنكت فيه نكته سوداء وتتكاثر هذه النكت ثم لا يشعر فإذا به أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر إذن عرفنا بماذا تكون هذه الاختلافات وهذه الافتراقات ولذلك في هذه الثلاث اعتنى السلف أشد العناية ولهم في ذلك آثار كما في السنه سرح السنة للبربهاري والسنة للخلال والسنة لعبد الله والسنة للمروزي والسنة والشريعة للاجري كلهم ذكروا هذه الآثار وهناك كتاب جميل لم الدر المنذور للشيخ جمال الحارثي وإن شاء الله سنوزعه عليكم غدا جمع فيه آثار السلف في هذه المسائل إذن اللزوم لزوم هذه الأمور من أسباب الاجتماع فما دخل على شخص إلا من المجالسة وابن عباس يقول إياكم مجالسة أهل الأهواء واتيضعنا بقلابة إياكم مجالسة أهل الأهواء والبدع فإنها ممرضه للقلوب إني أخشى أن يغمسوكم في ضللتهم أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق يصبح في شك. بسبب هذا وقع في هذا قراءه الكتب يقول النبي سلم لعمر لما راه يقرأ علاقات من التوراه ام يا ابن الخطاب وقد اتيتكم بها بيضاء نقيه وعلى ذلك الحق اهل العلم قراءه كتب اهل البدع التوراه فيها شيء ثابت لم يحرف وفيها ما قد حرف فيها حق وباطل لكن ان لك تعرفت ذلك كذلك كتب اهل البدع فيها ايات فيها احاديث لكن انزلوها على غير منزلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قولي كلام خير البريه ولكن يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه تبهوا فربما يورد صاحب الباطل مقدمه في الحق ولو أنه قال من بدايته أنا صاحب بدعة وأدعو لبدعة تفر الناس أمن ولكنه يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدس السن في السن وكذلك الاستماع ماذا فعل ابن سيرين عالم إمام من أئمة أهل السنه يجعل أصبعه في أذنه ويقول تقوم أو أقوم حريصون على أنفسهم أن لا يدخل شيئا من الشبه وتجد من الشباب من يقول نسمع نسمع أسمع لهذا أقرأ لهذا أمشي مع هذا هل ترى في نفسك العصمة قال فلان يأتي هذا وهذا قال إن مثل, مثل من أراد ان يجمع ما بين الحق والباطل بهذا لا يكون الاجتماع الاجتماع لابد فيه صفاء لابد فيه نقاء لابد أن يكون فيه وضوح لابد أن يكون فيه استمساك بالحق واتباع لسيد القلب قال ويزيد ذلك وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب هذا ذكرناه قال حتى صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق وهذا سنناقش في الدرس القادم فيما يتعلق بالاعتصام ولزومه وصل؟ هو وصل ولا ما وصل؟ ما وصل؟ إذا نبدأ بشيء من الأسئلة حتى تخلص من هذه التي أمامي ذكرنا خمسة أصول بها تقوم الجماعة فمن يأتي بها وله من كل كتاب نسخه قمت خلاص انت قمت اخذت بالامس نعم الذي في الخلف اخذت شيء قم استريح هذه اسباب الخلاف يعني إذا ناديتني التفت إليك هم ذلك الرجل الذي يريد هذا؟ من الذي منكم في سنة التخرج الآن؟ في سنة التخرج؟ نعم، أنت في سنة التخرج الآن؟ رضا وحدة المعبود؟ متبوع الجماعة؟ بيعه القياده والمرجع ما هو المرجع الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح تفضل طيب ذكرنا قبل قليل ما يتعلق باسباب الخلاف اسباب الخلاف الكتاب اللي عندك لا تاخذه الكتاب الذي عندك لا تاخذ نفس نفس اللي الذي عند الساريه انت أو. هل تستطيع ان تحملها كلها لا تستطيع اذا ما تستطيع تخلي اللي ما تقدر فيه تخلي لا باقي هذا نعم فقط هذا الذي ذكرنا ايوه اختلاف أحد ذكرك طيب ما حنقي أحد أشياء شيء كان بان لك نصفه، تفضل تفضل خذ من هذه من كل شيء نصف نعم ذكرنا قبل قليل من كل شيء مثل هذه وهذه وهذه وهذه عندك ولا ما عندك خذ هذا كله وش السؤال ها؟ لا انتهينا الاختلاف احنا في السؤال اخر أنا ما سال سألتنا هل سألت شيء ماذا قلت صدق خذ من هذا النص لأنك سمعت أكثرها خذ من هذه الجهة طيب فكرنا ثلاث وثلاث وثلاث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 الشهوات، شبهات وإلحظ تأثر عن طريق، سماع، القراءة القراءة، ألا ترون الآن يذهبون لحجر مكتوب عليه بنقش مسماري يريدون أن يقرؤونه، من كتب قولي ألة ولو كان من آلاف السنين في حجر تحت جبل من كتب قولي ألة ومن تكلم سمع له، لو يأتي مجنون يتكلم في زاوية لو وجدت اثنين ثلاثة حوله ربما أحدهم يقول خذ الحكمة من أطفال المجانين ومن جلس في ما حكى نعم لا لا أنت خذت الثلاث في الثلاث الثلاث الأولى التي فيها هذا الخلاف هذا الأمر الأطوار الأحكام والآن الطائن بيه الدعوة يستحب ولا نص هكذا فاتحكموا لك الحكم هذا ليس حكم حكمهم هؤلاء أما حكم لك النص ولكن غلب رأي الاكثريه الجماعه رحمه رحمة منهم من يقول أن الاختلاف رحمة هل هذا صحيح وبعضهم يولد ويقول اختلاف امتي رحمة هل هذا صحيح يقول الشيخنا رحمة الله عليه الشيخ الزنباز لما سئل عن هذا هل الاجتماع رحمة؟ قال عوذ بالله مفترق عذاب الاختلاف هل هو رحمة؟ قال بالله الاختلاف عذاب الاجتماع هو الرحمة ما أتى الاختلاف الا على سبيل الذنب للمدح واضح نعم انتهت جاء اجاب على الأخ الذين في المقدمة خذوا ما شئت. في المقدمة لفقر الخمسة قموا ما ليس عندك خذ على نسخة واحدة على نسخة واحدة أشأل الله تبارك وتعالى ان يلتقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصل الشيخ ما وصل الشيخ أنا لا أحب أن أجيب على الأسئلة فالأسئلة لاهل العلم وأنا طالب علم صغير بحاجة أني أستفيد ولكن ما مر بي من كلام أهل العلم فيه سأنقله لكم أو ما قرأته بحبوحك الجنة وسط الجنة منه بدأ وإليه يعود هو كلام الله يرفع قبل يوم القيامة وحدة العقيدة هل العقيدة من ألفاظ الشرع الأخ الذي في مسألة وحدة المعبود ممكن يقوم طبعا لما نقول وحدة العقيدة هل وردت عن السلف؟ المعبود هو الله سبحانه عز وجل لا شريك له المقصود في وحدة المعبود ربما تشكل على البعض ولكني ذكرت هذا حتى يستقيم لطالب العلم لأن طالب العلم يقسم له العلم استفادت أمس درس العباده كيف استفدتم منه والتقسيم فيها وعلى فكرة سأسأل غدا قبل الدرس عن درس العباده بتقاسيمه وأدلته والذي يجيب عليه له من كل شيء نسخه فالمعبود هو الله سبحانه عز وجل اسباب الثياب اذا زاد على الكعبين الحديث اتى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين ففي النار واوغلوا فيه برفق يعني ليس بغلو وقد وزع عليكم كتاب الغلو كيف يكون المنهج فرع عن العقيده إما فيه من ولاء وبراء واعتقاد وضربت لكم مثال الظل والعود يشق بعض الناس يشق عليه الانتساب الى الدعوه السلفيه النباره بحجه ان بلاده طائفه وجماعة تنتسب على كل من قد يكون طائعا للامام والامام واقع فيما هو فيه مثل أحمد الامام احمد دعنا بالامامه ولي أمره مع ان امامه يجاهده ويسجنه ويقاتله على أن يقول بقول من؟ بقول خلق القرآن تشكيل جمعية خيرية هذا راجع فيها الشؤون الاجتماعية نرى كثير من الفرق والخلاف في أهل بدع وفظاهر لأنهم لم يتمسكوا بالكتاب والسنه فهم السلط الصالح والتنافر فهل طيب. على كله نعم النبي الشريف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة هذه نتيجة نتيجة ظاهرة لا ليست مستغربه هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.